قالوا له الله بسم الله الرحمن الناس اللي الله والله الله عليم حكيم ما شاء الله الله العظيم ما الله الله وضعیفا <سيح> <سيح> <سيح> <تصفيق> الله یه دیگر لا إله إلا بالله. الله إلا لا إله على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا تو <تصفيق> مهما أتصحنا. مهما أتصحنا الله أكبر. لا أتأثر. إِذَا <سؤال> تَجَذَّرَ I'll fall قُلْ إِنَّ رِيكًا مَوْطِنٌ وَلَا <laughs> مُدُورٌ كَرِيمٌ وَالطَّارِئُ كَرِيمٌ, جدا. كريم جدا. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يُذَكِّرُ النَّاسَ بِقُبُورِهِم مِمَّا 40 اكبر من 100 الله, الله عليك يا سيد الله عليك أنا المنعم أنا المنعم أنا المنعم أنا يا رب امم ¡Oye! No, no. no, no. فَإِنَّمَا أَنَا الَّذِي أَنْزَلْتُ الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْحِكْمَةَ وَالْحَكَمَ وَالْحَكَمَةَ وَالْحَكَمَةَ يَبِينَا رحمة الله اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِن طقطم طقطم طقطم طقطم والجارب والله الله الله No. خیلی الله عليك Allah. الله عليك صلى الله عليه وسلم. وبرك ورحمة الله وبرك. فكأة لما سنيعك. الله أكبر. فكيف هزاجنا من كل أمة ولا يكتمون الله حديد. إذا. ولا يكتم موسیقی